طبعاً الإنسان او المسلم بشكل عام تعرض عليه أمور كثيرة فما من من رجل إلا وفي حياته اليومية يطرى عليه امر وظيفة جديدة امرأة تقدم لها رجل في نية الزواج رجل أراد أن يشتري السيارة هذه الأمور تعرض على الإنسان في حياته لا بد أن يمر بها كان عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة الاستخارة كما يعلمهم السورة تصور؟ كان كان الصحابة يستخرون في كل شيء وبكل شيء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذه الاستخارة صلاة الاستخار رحمة لنا رحمة لنا كأنك تضع أمرك بين يدي الله جل وعز شانه أي يا رب يا رب اختر لي الآن نحن حينما تعرض علينا أمور مثلا نحب أن نستشير رجل صاحب خبرة ولله المثل الأعلم بمعنى عرضت علي وظيفة كمثل مدير في منطقة كذا وأعلم المدير الموجود سابقا فأتي أسأله ما رأيك في كذا فيعطيني النصائح ويرشدني أيضا إمرأة مثلا أرادت تقدم لها رجل أراد أن يتزوج بها فيأتي أهل هذه الفتاة يسألون أناس يعرفون هذا الرجل ولله المثل أعلى انا الآن أريد أن أقدم على أمر غيبي بحت بمعنى إن نفترض زواج هذا الزواج فيه أبناء فيه نسب وفيه حسب وفيه ترابط أسرتين هذا كله لا يعلم سره إلا الله والناس عادة تتقن خفايا الأمور بمعنى يتقن المرء أن يخفي ما في صدره ولا يظهر على معالم وجهه هذا الإنسان يتقنه وللأسف لهذا العلم رحمهم الله قالوا لا يخرج مكنون ما في الصدور إلا رب الصدور جل وعزة شانه الآن المرأة هاتي, هاتي التي أرادت أن تستخير تفوض أمرها إلى الله أي يا رب تقدم لي فلان وأنا أريد أن أتزوج وأحصن نفسي فيارب ماذا أصنع؟ فتشرع صلاة الاستخارة صلاة الاستخارة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هم أحدكم بالأمر بمعنى إذا وقع الهم في قلبي على أمر ما والاستخارة الأصل مرة واحدة لماذا نقول مرة واحدة؟ حتى لا يدخل الشيطان إليك تارى هناك أناس تستخير ألف ألف مرة في اليوم تستخر أربع مرات وعند بعد شروق الشمس ستة مرات وبعد المغرب المغرب أكثر من مرة و بعد العشاء تقوم الليل في الاستخارة هذا يدخل وسواس إلى قلبك لهذا الاستخارة أهل العلم رحمه الله قالوا مرة واحدة ومنهم منهم من قال لا أكثر من مرة بمصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا همه بمعنى كل ما هممت بالأمر استخر كل ما هممت بالأمر استخر لكن هذا فيه مدخل للشيطان و ما دخل لك الشيطان هنا تفقد الأمر فالمسألة متى ما استخرت اعزم الأمر الإنسان إذا استخار وفوض أمره إلى الله يجب أن يعزم على الأمر الاستخارة حينما يصلي المر الاستخارة لا تربط برؤة ولا في أحلام ولا تربط بانشراح الصدر ولا بضيق الصدر كل هذا ما ورد في الشرع الاستخارة معناها أصلي أفوض أمري إلى الله فإذا يسر الأمر فالله جل وعز أراده أراد هذا الأمر أراده وإذا لم يُيسِّر الأمر فإن الله عز وجل لم يرد هذا الأمر إليك وإذا يسر الأمر وتبين لك أن هذا الأمر كان شراً أراد الله جل وعز حكمة إليك لا تظهر لك إلا بعد حين لهذا الاستخارة اليوم سنتكلم عنها ما هي؟ كيف هي؟ ما معنى استخارة؟ كيف تصلّى الاستخارة؟ متى ندعو؟ قبل السلام بعد السلام كيف هي ماذا نشعر بعد الاستخارة صلاة الاستخارة تشرع في أي وقت إلا في أوقات النهي النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة ما بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس علم هذه المنطقة هذا الوقت نهى النبي صلى الله عليه الصلاة عنه ونهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر حتى كان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب الرجال على أيديهم إذا صلوا بعد العصر وقال اخشى ان تفرض عليهم اخشى ان تفرض عليهم فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذين الوقتين نهى عن هذين الوقتين فصلاة الاستخارة مشروعة في أي وقت ما لم ترد في أوقات النهي التي نهى عنها صلى الله عليه وآله وسلم الاستخارة هي عبارة عن ركعتين غير الفريضة يعني لا يصلح أن تجمع صلاة فريضة الفجر مع استخارة تقول عصفورين بحجر هذا ما يصلح في الشراء لا الاستخارة تتوضأ بركعتين نافله تخرج منك طوعا تستخير لله طبعا عندنا مشكلة الآن عند الناس مثلا لا اتل الصلاة اسمع اسمع وانتبه يقول نويت أن أصلي الاستخارة عن شراء سيارة كذا موديل كذا في سنت كذا ومن فلان الله أكبر هذا ما ورد في الشرع هذا ما ورد في الشرع او امرأة تريد أن تتزوج من رجل نويت أن أصلي الاستخارة. تقول بلسانها نويت أن أصلي الاستخارة بزواج فلان ابن فلان ابن فلان تقدم لي ليلة أمس في ساعتي كذا وأنا أريد هل أع الأمور أسهل من هذا الله عزيز ليعلم مكنون الصدور الاستخارة تنويها هنا النية هنا قال عليه الصلاة والسلام لم تشرع النية قط على اللسان قال أهل العلم إنما عن أمرين يستثنى النية قالوا لبيك اللهم لبيك في الحج أو العمرة وفي النحري اللهم هذا عني وعن أمتي وإن منهم من قال هذه من الشعائر ومن الشعيرة وهو نسك لكن النية إنما تكن فقط في القلب تأتي تصلي ركعتين تكبر تكبيرة الإحرام كأي ركعتين, كأي ركعتين تكبر وتأتي بالركعتين الآن صلينا ركعتين كمثال متى ندعو بدعاء الاستخارة هنا مشكلة وهنا الناس تأخذ تأخذك شرقا وتأتي بك غربا متى نصلي و ندعو تكلمنا متى الصلاة لكن متى ندعو الآن صلينا ركعتين انتهينا من ركعتين متى ندعو لنفترض الآن أنا في الركعة الثانية الآن انتهت من الركعة الثانية بمعنى وصلت إلى التشاهد وصلت إلى مرحلة التشاهد والصلاة الإبراهيمية الآن أنا الآن في صلاة الاستخارة التحية لله والصلوات والطيبات إلى النهاية ثم نأتي للصلاة الإبراهيمية الله صل على محمد وعلى محمد. الآن الإصبع النبي عليه الصلاة والسلام كان ينصب إصبع السبابة وقيل تسمى السباحة علم ينصبه هكذا عليه الصلاة والسلام وكان يقول عليه الصلاة وسلام لا لأشد على الشيطان من مطرقة حديد هذه الآن متى أدعو أنا الآن ما أنهيت الصلاة ما سلمت أنا الآن ما سلمت وما أنهيت الصلاة حينما أقول إنك حميد مجيد انتبه حينما أقول إنك حميد مجيد الآن أدعو بالدعاء لاستخارة قبل السلام أعطيك إنك حميد مجيد ثم تتوقف تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ما الأمر؟ زواج سيارة أي شيء اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري كما قال عليه الصلاة والسلام ثم فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه واللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري اللهم صرف عني آه اللهم صرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به ويسمي حاجة هذا ينتهي من الدعاء ثم تقول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله هذا دعاء الاستخاره طائفه من أهل العلم قالوا له قال حينما تصل انك حميد مجيد تقول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله ترفع يديك تقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك إلى النهايه الان اين نذهب هل نذهب بعد السلام ندعو ام قبل السلام عند انك حميد المجيد الراجح عند أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الموطن إنك حميد المجيد قال عليه الصلاة والسلام فليدعو بما شاء هنا قبل السلام موطن إجابة للأسف الناس تغفل عنه هنا قبل السلام عند نصب السبابة موطن إجابة فعندما تقول إنك حميد مجيد تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم أن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري اللهم يسره لي علم تدعو وتكمل الدعاء تدعو وتكمل الدعاء ثم تسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هنا انتهت صلاة الاستخارة ماذا يحصل ال� يحصل الآن إما أن يسر هذا الأمر وهذا لله الحمد والمنة وإما أن الله عز وجل يقدر المقادير أن لا يتم هذا الأمر وليس له علاقة لا بضيق الصدر ولا بسعة الصدر وليس له علاقة بأي شيء ولا بالرأة ولا بالإحلام إنما هو تيسير من الله رب العالمين يهب هذا الأمر لك أو يصرفه عنك كما طلبت من الرب القدير هكذا صلاة الاستخارة انتهت أسأل الله لي ولكم التوفيق